بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزممل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا نوزد عليه ورث للقرآن ترثي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 وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا ليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خير واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم